111. والله مولاكم وهو العليم الحكيم 112. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض 113. 119. إما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير 110. إن تتوبى إلى الله فقرصعت 124. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 125. والملائكة بعد ذلك ظهير 126. عسى ربه إن طلقكن كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارَ يَا أَيُّهَا الذين وَ وَأَهكُم الن رَ وَقُودُهَن النَّاسُ وَالحجَار وَقُود عَن النَّاسُ وَالحجََةُ عَلَيه مَلائِكَة غِلاابُ شِدَاد الل يعسونَ اللهَّه م أَم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 النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورنا واغفر لنا على كل شيء قدير يا أي يُجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ وَبِ